ثمانية استمع إلى الحروف بالصوائط القصيرة وأعدها ثم قرأها واكتبها في دفترك آ آ ث س ص ح خ ه ذ ف